هذا القصيدة إن شاء الله بعنوان في سبيل الله كل ضيقة بتهون بقول فيه هي في سبيل الله كل ضيقة بتهون فأنهج منهج بيك واتبع طريقه ولا تلتفت للناس الناس ما تفيدك ترى بعض الناس صاروا دعيقة فرخ عند خلائق واجد وفالشدايد ما تسمع زعيقه واعتمد على الله والنعم بالله ينجيك ربي من خلق بويقه وفي سبيل الله شد الركايب واعمل لدار الخلد لاخر دقيقه ووحد الرحمن توحيد خالص ومن وادي الشرك لا تمرق مضيقه تراه ابليسير ديك المهاوي يبغيك وسط النار تبقى رفيقه والغير ربك لا ترمي الذبايح تراه الشرك بحوره عميقه عند الذبيحه البشر تضحك لك وعند الفتايه بتسمع مطيقه ويا خايب تلي يعتقد في ميت صار عظامه في كفونه سحيقه ويا خايب تلي في المعاصي طايح من جورهن ذوبه ما ريقه وقرع النفس عن واد الرذيله عذاب النار ما ظنيت طيقه ووعاك ترفق للردي والخايب يحشر المرء مع خله وصديقه وكرم الضيف ولا تبيق بجارك وخليك ذيب وانشله من ضيقه واختار جارك قبل تبني دارك تهنى حياتك يوم تسكن زيقه ووعاك تجلس مع أهل البداية عموا نبعدوا عن الدربة الحقيقة ومنبدلوا سنة نبينا الهادي وصاروا على عماهم في دروب عويقه وسلامه الغنمين